الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله بأحكم الحاكمين الله اكبر الله اكبر الحمد لله الصراط المستقيم صراط ثم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون Uh -huh.